لَعَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ غُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ ٱتِّيْلى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 إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصر رَحِيمٍ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ دين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الْمَآبِ، قل أأنبئكم بخير من ذلكم لِلَّذِينَ اسْتَقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ أرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون رب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والص... الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط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 تلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ وَقُلِّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ ويذكرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يَأْمُرُونَ بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا الدنيا والآخرة وما لهم من نصير.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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة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 قال رب أنى يكون لي علام وقد بلغني الكبر أمرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة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 إذا قضى أمراً فإنما يقول لهكم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إِلَى بَنِي إسرائيل أني قد جئتكم بِآيَةٍ من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.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 اتقوا الله وأطيعون إِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ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 والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفى فيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين استبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين تَبَعُوا كَفَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ الحق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 ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلَّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا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 فإن تولوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون يا أَهْلَ الكتاب لم تحاج في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعكلون ها أنتم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 يا ولا نصران يا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم ل الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 ق بالباطل وتكتمون الحق وأتوم تعلمون. وقال آيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤمن لا أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطان يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينان لا يؤده به اليك الا ما دمت عليه قائما ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ واتقى فإن الله يحب المتقين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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْهُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُودُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ احتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا رب بانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تت تَخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 كل ما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إصري قالوا أقررنا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 قُل آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أودى موسى وعيسى والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي ذلِقَ الْقَوْمُ الْعَالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ودادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم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 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مِمَّا تحبون وما تنفقوا من شيء فَإِنَّ الله به عليم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 قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورَاتِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ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 مباركا وهدا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن كَفَرَ فَإِنَّ الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بِآيَاتِ الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا مشغولا وَمَا اللَّهُ بِرَافِضٍ لّنَعْمَ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن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 وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن المسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعُ فَرَتٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وجوههم وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم زلت أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إن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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَادَوْا مِنْ أَهْلِكَ تُبَوُّؤُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما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 تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 الناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنت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 أنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِمَّا تَأْوُكُ تِلَمْ قَالَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسه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 فتنقلبوا خاسرين بل الله مهلاكم وهو خير الناصرين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 وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا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 إلَّا تُصعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُو كُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً يَشْتَاقُ طَائِفَةٌ مِّنكُم وطائفة قَدْ أَهَمَّتْ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 لَوْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله عفور حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لي وَأَنِيمِ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا وَأَنِّيَمْ إِذَا ضربوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَلَ أَوْ كَانُوا عندنا ما مَاتُوا وَمَا قتلوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او مت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 تغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل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 يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فَبِإِذْنِ الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا له نعلم كتالا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 قُلْ عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا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 أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَ ورسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق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 قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس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 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أبا كثيرا وإن تصبروا وتتبعوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكفر ومونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بثمن قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك الس السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض والخلق لا في الليل والنهار لا لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رب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 بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوبنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد I asked them, Lord, that I do not allow you to do a job of a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 وَإِنَّ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ لَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ ترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب